أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتسام مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا جبل على أودانه وخلقناكم وجعلنا نومكم سبات وجعلنا الليل لباس وجعلنا النهار معاشا وقدينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به ونباة وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ارسخوا في الصور فتاتون أفواجها وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين لا لابثين فيه شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغصا جزا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا غَوْفَ لَمْ نَزِيدْكُمْ إِلَّا عَذَابًا أَمَّا لِلْمُتَّقِينَ فَفَجْأَةً حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وكواعب أترابا وكاسا جهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولكن ذابها جزاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يطول هو الملائكه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له وقال صوابا قال ذلك اليوم الحق فَمَنْ شاء اتخذ إلَى رَبِّهِ مَأْبَآءٍ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ ين